Asab ar-rasahaba lli ya'idda katiban nasharat 'ala سحاب ساقه الغربي همالي له تجي سوقات من الغربي يجاذب له أبوب الشرق ويقوده ليسالت فيه في ناجد عشبه صار له زافات حلو ريح الخزامة وأنف اللاذا ذعت نوده حلو قبل مطار ريحاه ليامر السحاب ف. حلو شف الخبار يعيق بينه المزن وروده عسى غر السحاب اللي يعده كاتب النشرات على نجد العذية هيسكي يا لجنة دوي الكودة سحاب ساقه الغربي همالي له تجي سوقات من الغربي يجاذب لهبوب الشرق ويقودة رب عراضة التنهات والصمان والشامات يقولون التما موجود من لينه لسامودة يعمر بالجزيرة بالحيا والعشب والخيرات بلاد الأمن والإسلام بحكمة شرع مهودة عسى غر السحابة اللي يعده كاتب النشرة ai legea de i سحاب ساقه الغربي أمالي لا تجي سوقات من الغربي جاد له أبوب ويقوده أنا قلبي حب البار وتمشيه والسجات على جبن جديد مع جهاز الياس وكنوده وشب النار في دون خرامة شوف باه لم أسلي خاطري عن ضيقته والنار موجودة عسى غر السحاب اللي يعده كاتب النشرات على نجلة العذية هيسقي على جناده والكودة سحاب ساقه الغربي أمالي له تجي سوقات. من الغربي جاد له أبوب الشرق ويقودة. أنا قلبي شوق الشافة الحيران والخلفات ألا يزين شوف حويرة تو ما انا أنا قلبي شوق الشافة الحيران والخلفات ألا يزين شوف حويرة تو ما ولدة أسق الرسحاب اللي يعدي كاتب النشرات على نجل العذية هيسكي لجلات والفودة سحاب ساقه الغربي أمالي لا تجي سوقات من الغربي جاذب له أبوب الشرق ويقودة المقناص الرابع